يا رفاقي ودعوا شراصم بدون معين فائض كالغمام واسالوا الله نوالا في الختام يضلي معناه للمرام يرفاقي وديع شهر الصيام بدموع فائضات كالغمام وَإذْ أَلَّهُ قَبُولًا فِي الْخِتَامِ وَنَوَالَ الْفَضْلِ مَا نَائِلِ الْمَرَامِ وَنَوَالَ الْفَضْلِ مَا طالما أشكو غرامي يا نور الوجود ميا مع الجود وأنادياتها ميا مع الجود منيتي أقصى مرامي أحضى بالشهود وأرى بابا سلامي يا الجود وأرى بابا سلامي يا الجود يسراج الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام اصير في الأعراض عني أضمان الغرام فيك قد حسن تظن يا سامي العهود. فيك قد حسن تظن يا سامي العهود. وعليك الله صل ربي ذي الجلال وعليك الله صل ربي ذي الجلال سيدي العمر ولا جد لي بالوصال سيدي العمر ولا جد لي بالوصال طالما اشكو ضر نور الوجود قال ما أشكو غرمي نور يا نور الوجود وأنادياتها ميا مع دين الجود وأنادياتها ميا مع دين الجود